أَمْ تَحْسَبُ أن أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَمَن يَمْعَى بِاللَّهِ وَهُمْ أَلَمْ تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه بليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يثيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا وانتر يوم ثباثا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُصْنِعُهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُم مِّن يَذَّكَّرُونَ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كفورا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 وَجَعْلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعْلَهُ نَذَبًا وَصِرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وكان الكافر على ربه ظهيرا